السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حياكم الله وبياكم في غرفة القرآن الكريم السلفية الغرفة التي تدعو إلى الكتاب السنة وعلى فهم سلف الأمة حللتم أهلا ووطئتم سهلا ومرحبا ممزوجا بعطر الورد ورائحة البخور جزاك الله خيرا أختنا تقوى وما ويعني اليوم عرفت أن الأخت تقوى يعني طيارة ما شاء الله عليك يعني أول مرة أعرف أنه في في العالم طيارة يعني يعني دون أن نحزم الأرب الأحزمة طرنا يعني ما شاء الله عليك فكنا, أيوة. فكنا فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام نعم في مشاكل كثيرة البيلوس نعم فلسمه يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وأن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام ثم قلنا وقسمه ثلاثة اسم وفعل حرف جاء لمعنى فالفعل بعدين قلنا توقفنا والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة توقفنا هنا الاخوه الحاضرون معنا يرفعوا يدهم طيبة حتى نعرف الحاضر من الغائب ونريد التركيز لأن علم النحو يحتاج إلى إلى الانتباه ويعني وإلى الاستحضار لاستحضار القلب واستحضار العقل حتى نفهم المسائل بشكل جيد سلامكم من كل ومكلسوا آخر ما أخذناه وقلنا والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنه اليس كذلك هذا آخر ما اخذناه واليوم ان شاء الله انا جايب ماي عصا يعني انا اليوم جايب ماي عصا يعني الذي يعني أسأله ولا يجيب يعني سيضرب بالعصا الله يستركم مني اليوم يعني وعصايا خاصه يعني تصل من الجزائر إلى أي بلد يعني الله يستركم مني اليوم فالفعل يعرف بقد ايوه طيب الذي لم يحضر معنا لا نضربه بالعصا خلاص يعني ما تخافي يعني ان شاء الله والفعل يعرف بقد طيب هو الذي لا نضربه بالعصا نرمي عليه الماء نرشه بالماء إن شاء الله والفعل يعرف بقد السين وسوف وتاء التانيه الساكنه توقفنا هنا تمام ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل اكتبوا على التوبيك يعني شرح الاجرميه حتى اذا دخل داخل يعرف اننا نشرح كتاب النحو ممكن يدخل داخل ويظن اننا نحكي بالانجليزي او بالروسي يعني الله يصدر يعني ثم قال المؤلف رحمه الله والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل تمام والحرف ما لا يصلح معه دليل اسم ولا دليل فعل إذا الكلام ما هي اقسام الكلام ما هي Kum الكلام حتى اقول لكم شيئا مهم من الذي يكتب لي أقسام الكلام ما هي اقسام الكلام التي ذكرناها ثلاثه ايش هي اسم وفعل وحرف تمام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 ذكرنا علامات الاسم ذكرنا علامات الفعل تمام؟ الآن إيش الحرف علامات الحرف؟ الحرف قال المؤلف رحمه الله والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. إيش معنى الكلام؟ قال الحريري في ملحة الإعراب هذه أبيات منظومه أبيات في النحو ذكرها الإمام الحريري سميت بملحة الإعراب وهي طيبة وجيدة وسهلة يعني ممكن تقرأوها كيف عرف الحرف اسمعوا ماذا قال والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة قال والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة ايش المعنى المعنى إذا وجدت كلمة إن عرضت عليها علامات الإسم ولم تقبل وعرضت عليها علامات الفعل ولم تقبل فهي حرف ببساطة والحرف ما لا يصلح معه دليل اسم ولا دليل فعل يعني ما لا يصلح معه علامات الاسم ولا علامات الفعل وقال الحارثي والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة فإذا وجدت كلمة أيها المبارك في غرفة القرآن الكريم السلفية أو أيتها الأخت الفاضلة إذا وجدت كلمة إن عرضت عليها علامات الاسم ولم تقبل وعرضت عليها علامات الفعل ولم تقبل فهي حرف ببساطة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيا الله الداخلين ورجاء ان اعملوا دعوات فإن دراح سيستفيد كثيرا كثيرا تمام مثلا اقول لكم نضرب مثال على ذلك مثلا اذا قلت لكم من من تمام اذا قلت لكم من عندنا علامة اسم ايش هي علامة اسم إيش هي علامة الاسم؟ والاسم يعرف بماذا؟ بالخفض والتنوين والدخول حروف الخفض عليه، تمام؟ فلا فإن هذا هذه الكلمة لا تقبل هذا علامة الاسم. كذلك إذا أدخلنا عليها علامات الفعل سين وسوف وتاء التانيث الساكنه لقب وسانس ده هبناتكم سمح حرف إذن من حرف اسم فعل. تمام اتمنى لا اريد إلا في ان الله ان تمام؟ طيب اريد وفي اريد ان اريد ان اريد ان اريد ان اريد ان اريد ان اريد ان اريد ان اريد لأن علامات الاسم هي وجود، علامات الفعل هي وجود، أنت يعتقد أن سال جزاز على قولي تكون علامة، إذن علامة الحرف في عدمية، أليس كذلك أيها المباركون؟ أليس كذلك؟ صار الإمام الله يبلون يبقى... علامة الحرف عدمية والعلامة عل... علم لا بد أن يكون أمرا وجوديا لأن العلم هو أمر وجودي فالجواب أنه إذا كان الشيء محصور صح أن تكون العلامة عدمية فهنا علامة الاسم كذا وعلامة الفعل كذا والتي لا يدخل عليها والتي لا يدخل في علامات هذا ولهذا يصبح معلوما ام غير معلوم يصبح معلوم قالوا ونضع ذلك عندنا جيم تمام وعندنا خاء اعتبروا ان الجيم هي اسم واعتبروا ان الخاء هي ايش هي الفعل اذا ما تكون جيم وما تكون خاء ستكون ماذا؟ ستكون حاء. إذن علامة الحرف هي محصورة محصورة بين شيئين محصورة بين علامات الاسم وبين علامات الفعل إن لم تكن جيما كانت خاء وإن لم تكن خاء فهي جيم فإن لم تكن لا جيم ولا خاء فهي حاء سلمكم الديان من كل سوء ونضير ذلك الجيم والحاء والخاء ثلاثة حروف كتابتها واحده تتميز الجيم بالنقطة من اسفل والخاء بالنقطة من فوق والحاء ما, ما, ما لها نقطة صح ولا في مصر الحاء عندكم في مصر فيها نقطة ولا ما فيها نقطة الحاء في مصر عندكم فيها نقطة ولا ما فيها الله يصر يعني ما فيها ما فيها الحمد لله اخشى ان تقول تقوى فيها نقطة الله يصر او مسلم مسلم ممكن في الشام عندهم الحاء فيها نقطة لا يصر في الشام والحاء ما لها, ما لها نقطه. تمام اذا إذا وجدنا صورة صالحة للخاء والجيم والحاء لكن ما بها علامه هذا ولا هذا عرفنا أنها حرف الحاء إذا كل كلمة لا تقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل فهي حرف الحمد لله طيب سأسألكم سؤال أفلح المؤمنون اكتبوا هذا على التكست اكتبوا هذا على التيكست هاد أفلح المؤمنون اكتبوا هذا على التيكست يلا للإعراب يلا قبل أن نعربها أيوة قبل أن نعرب هل قد هي اسم أو فعل أو حرف أفلح هل هي اسم أو فعل أو حرف المؤمنون هل هي اسم أو فعل أو حرف Panie Przewodniczący, Pani ismu عديها وخليها فعل ما شاء الله هذا هو الجواب الصحيح من عبد القادر. نحن عندنا انظروا يا إخوة إذا أردنا أن نعرف قد هل هي اسم أو فعل أو حرف نمشي خطوة خطوة كما درسنا تمام ما هي علامات الاسم فالاسم يعرف بالخفض يعني بالجر والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، تمام اذا هل قد هل يمكن أن نقول قد لا يمكن هل, يق... هل يمكن أن نقول القد لا يمكن هل يك... يمكن أن نقول قد لا يمكن هل يمكن أن نقول من, من قد لا يمكن اذا لا تقبل علامة العسن الآن نمشي علامات الفعل والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التالي الساكنه تمام قد هل نقول نقول قد قد لا نقول هذا هل نقول استقد لا نقول هذا هل نقول قدت قدت قد لا نقول هذا إذن هي لا تقبل علامه الاسم ولا تقبل علامه الفعل إذن هي قولا واحدا غمد عيونك غمض عيونك وقل أنها حرف غمد عيونك وقل انها حرف حر تمام والإجابة الصحية كانت من عبد القادر تمام اذا تقوى الأصل أن, أن نضربها بالعصا ولكن معلش هذه المرة سنعديها كما قالت هي عديها وخليها فعل نحن كذلك سنقول عديها ولا نضرب إن شاء الله تمام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله. حي الله الداخلين تمام الحاضر معنا يرفع يده السلامكم الديان من كل سوء طيب مسلم مسلم تسمعني اعرب قد افلح المؤمنون انا سألت مسلم مسلم مسلم مسلم فضل قد افلح المؤمنون نعم ما هو اعرابها ما هو إعرابها أفلها فعل ماضي أيوة مبنع الفتح أيوة المؤمنون فعل مرفوع على ما ترفعه الضمى الظاهران لأنه جميع ذكر سهل طيب. طيب سمعنا سنقول إن كان صحيحا أو خطأ عبد القادر عبد القادر فضل اعرب قد أفلح المؤمنون من يريد نعم ايوة عبد القادر اعرب عبد القادر اعرب سمى موجودة سمى الاخت سمى موجودة ليس سكت يا سمى انت استاذة ايوة نعم اذا من يريد ان يعرب يكتب على التليكست حتى اقول لكم شيء مهم من من يعرب تدف المؤمنون س ان سيربح إن شاء الله سيربح الجنة يعني لا نقول سيربح المليون سيربح الجنة من يعرب بارك الله بارك الله فيكم مسلم مسلمة بارك الله فيكم مسلم مسلم ولا شذا الذي يريد أن يعرب يكتب من يريد أن يعرب يعني قد حرف لا محل له من الإعراب أيها يلا أعربه من يعرب س... إن شاء الله سيربح الجنة لا نقول سيربح المليون الذي يحسن الإعراب يكتب والحاضر معنا يرفع يده حتى إذا دخل داخل عرف أنه في غرفة الجد أيها شذا ماذا قالت شازة قد حرف توكيد ايوه افلح فعل ماض مبني على الفتح ايوه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حيا الله الداخلين حياكم الله وبياكم المؤمنون فعل مرفوع امم أيوة. ايوه نعم بس ايوه نعم فجر الإسلام قد حرف توكيد قد حرف تحقيق المسائل الآن ما شاء الله العلماء قد اختلفوا في هذه الغرفة ما شاء الله عليكم علماء مسائل خلافية الله يبارك لي فيكم يعني قول يقولون أن قد حرف توكيد وقول قد حرف تحقيق يعني ما شاء الله عليكم في مدارس مدرسة أهل البصره ومدرسة الكوفة الله يبارك لي فيكم شكلهم? Oje. L-okultu, meċa la, għana għarif, għentu ma' abarkira. Uliċ, għana ma' akum, liċ? Għanda طيب انا سأعرب قد قبل أن قد قبل أن نقول قد حرف تحقيق قد ليست حرف توكيد على فكرة قد قد أخطأ من قال أن قد حرف توكيد لا قد تفيد التحقيق ولكنها حرف إيش قلت لكم عبارة أريدكم أن تعبروا بتعبير النحويين قلت لكم هي صح تفيد التحقيق هي صح تفيد التحقيق ولكن قلت لكم فائدة ذكرتها لمسلم مسلم المرة الماضية قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب تمام ولكن قبل أن نقول حرف تحقيق هل هو حرف تنفيذ هل هو حرف تنفيذ عادي عادي الكل يشارك أهلا وسهلا بالطيبين هي الله الداخلين ايوه هو حرف هو حرف تنفيس ولكن هنا ايوه حرف تنفيس او تسفيه لا ما يطلع جائزه ما نقول تمام يعني هذه العبارة التي تستعمل كثيرا عند النحويين ولكن صحيح نقول التسويف كما تعريبون أنتم في مصر في مصر أنتم هكذا تعلمتم أسأل الله لكم الجنة مسلم مسلم أسأل الله لكم أنتم في مصر أنا أعرف أنكم تعريبون قد تقولون حرف تسويف تمام أنتم في مصر تعريبون قد قد والسين انها حرف تسويف اليس كذلك تقولون تسويف اليس كذلك نعم معليش ماذا تقولون في مصر تسويف ولا ايش تسويف لا لا هي لا ليس التوكيد لا المهم هنا حرف تحقيق هكذا معلش حتى لا أدخلكم في أمور قولوا حرف تحقيق كما قلتم هي لأنها تفيد التحقيق قد دخلت على الفعل الماضي فأفادت التحقيق قولوا تحقيق تمام لأن قد لها معاني قد تفيد التحقيق نعم تحقق الأمر تمام يقول قد تفيد التحقيق وهي يعني يعني لا محل لها من إعراب أفلها فعل ماضي المؤمنون فعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع ذكر سالم والنون عوض عن التنوين اسم المفرب كما ذكر مسلم مسلم تمام طيب ما شاء الله إذن قد قلوا يعني حتى نسهل الأمور وإن وأنا من الناس الذين دائما يحبون التسهيل يقولون أن قد يعني حرف تحقيق تمام ومرة مرة نذكر ثائدة لأنها لا تفيد دائما تحقيق أنا لماذا ما أردت أن أركز على أنها تفيد التحقيق لأنها لها معاني أخرى وقد ذكرناها المرة الماضية لا قد حرف لا محل له من العرب والمرتدا ضروري يكون اسم شذا ضروري ku الاسم ضروري يكون اسم ضروري يكون اسم ضروري يكون الاسم ضروري ku الاسم ضروري ku الاسم ضروري ku الاسم ضروري ku الاسم ضروري ku الاسم وقتي قد انتهى وقت استاذ سامح لك درس الحين صح الاستاذ سامح لك درس الحين وانا اخذته ست دقائق ما انتبهت الله يستر انت لك درس موعد من أيها ايها المشرفون نعم طيب وقت من ايها الادام وقت من الحين وقت من الحين وقت الاقسام الله يستر ماليش الاستاذ سامح تاخذ هذا وقتك يعني ولا يوجد لنا ان نتعدى لوقتك هذا وقتك ولا ينبغي ان أتعدى يعني نعم كم تعطيني من وقتك استاذ كم تعطيني من وقتك يعني nie chcę كم żebym كم تتبرع لا لا بالعكس يعني nie سامح w يعني wyrazić, سامح nie يعني w stanie wyrazić, ونحبه في الله يعني ويعني ونستفيد منه nie شاء الله عليه نعم nie أستاذ był ونستفيد منه wyrazić, <تصفيق> نعم الأجرومية إيه؟ طيب الأجرومية أختنا المباركة نسبة إلى ابن آجروم. نعم طيب عادي أختنا شذا، الأجرومية نسبة إلى عالم العلماء النحو اسمه ابن آجروم. تمام؟ تمام اسمه ابن آد وهي كلمة كلمة بربرية نعم ستين،, ستين ثانية طيب ستين ثانية <تصفيق> آه، آه، آه، هذه كلمة بربريه والبربر كلمة بربر آه، آه، البربر آه، هم يعني عجم غير العرب آه، يقصدون آه، آه، ابن اجروم الفقير الصوفي في لغتهم الفقير الصوفي تمام فهي هي لابن اجروم لذا سميت الاجرميه ونقول الألفية نسبة لأن بها ألف بيت لابن مالك تمام فهو عالم ابن اجروم هو عالم تمام كان من العلماء الكبار وهو اصله نحن بدانا نشرحها بدأنا يعني مشينا نحن ما شاء الله مشينا نحن مشينا في الشرح والآن نحن يعني في علامات في العلامات جزاكم الله خيرا هذا الدرس أظن الدرس السادس والسات سامح هذا الدرس هو هو الدرس السادس أظن صح الوشات سامح متابع أظن الدرس السادس إن لم تخون الذاكرة الدرس الخامس أيوة الدرس الخامس فايها المباركون انا ساتابع والله يسامحني والله يهديني اخذت من وقت استاذ سامح الاستاذ العزيز علينا فيسامحني ان شاء الله تمام نعم فأيها المباركون سنأخذ فلصة يعني ما مر معنا حتى الأخوة يتابعوننا ومن أراد أن يمشي معنا في الشرح فعليه أن يكون دائما معنا فعليه دائما أن يكون معنا حتى يعني عندما نمشي يكون معنا ولا يصعب عليه فهم المسائل التي تأتي فيما بعد وشرح وغالب الشرح سيكون سنأخذ الشرح ابن عثيمين رحمه الله ولكن بين الفينة والأخرى نعطيكم بعض الفوائد مثل شرح التحفة الثانية للشيخ محيدين بن عبد الحميد المصري ونعطيكم شيئا من الألفية وشيئا من قطر الندى وشيئا ما وهكذا نعطيكم مرة مرة يعني فوائد ونحاول تبسيط المسائل حتى نمشي إلى الأمام سلمكم الديان من كل سوء فخلاصة الباب الآن أن الكلام عند النحويين هو اللفظ المركب المفيد بالوضع هذا أولا خلاصة القول أن الكلام عند النحويين هذا أولا ثانيا أقسام الكلام ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى كذلك دليل هذا التقسيم قد يأتينا آت ويقول من أين لكم على قولكم أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف إيش هو الدليل هل لكم دليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس نقول له لهذا ولا هذا الدليل هو التتبع الاستقراء أي أن العلماء تتبعوا كلام العرب في الفيافي يعني وفي البوادي فوجدوا أن الكلام إما اسم أو فعل أو حرف. سلمكم البر من كل سوء. الأخوة معي إن شاء الله ولا ناموا. الأخوة معي ولا ناموا. الله يستر يا. الحمد لله يعني الحمد لله. ونعم ودليل هذا التقسيم هو التتبع للسقاة أن العلماء النحو تتبعوا كلام العرب لم يجدوه يخرج عن هذه الثلاثة ولاحظوا أنكم لو ذهبتم لقراءة تراجم علماء قلت لا اجبت اخانا المبارك قلت سأعتمد يعني غالب شرحي على شرح العثيمين رحمه الله العلام العثيمين ولكن بين الفينة والأخرى أحاول اعطيكم فوائد يعني من الألفية ومن قطر الندى ومن شرح التحفة السنية لشيخ محيدين بن عبد الحميد وهكذا يعني من النحو الواضح وكذلك من الدروس النحوية يعني تشكيلة يعني تمام محمد بن صالح بن هو شرحها الشيخ شرح, شرح المتن شرح متن الأجرمية التي اسمها مقدمة الأجرمية هكذا اسمها مقدمة الأجرمية هذا اسمها تمام نعم وأسوا كتاب اسمه المقدم الآب جرمية قلت لكم هذا لحظة لحظة ستفهمون هذا الجواب للويسبر أيوة نعم شرحها الشيخ حمد بن صالح <تصفيق> وشرحها كالنديم وكذلك النظم هو أبيات من الشعر حتى الإخوة يتابعون معنا الآن الخلاصة التي مرت معنا تمام ولاحظوا أنكم لو ذهبتم لقراءة تراجم علماء اللغة وما لاقوه من العناء والتعب لتتبع البدو الرحل لعلهم يجدون كلمة واحدة من الكلمات العربية قبل أن تتغير ألسنة أهل المدن لأن أهل المدن اختلطوا بالقوم الذين فتحت بلادهم فتغير اللسان وصارت اللغة العربية لا توجد إلا في بطون الأودية ومنابذ الشجر صارعوا اللغة تبون واحدة من أجل أن يثبتوها نعم لهذا نقول إن العلماء تتبعوا واستقرأوا فلم يجد كلام العرب يخرج عن هذه الأقسام ثلاثة اسم وفعل حرف جاء لمعنى وقلنا أن حرف ضروري يأتي لمعنى تمام كقد لهم وعلى السلام ورحمة الله وبركاته حي الله الداخلين هل عرفتم لماذا ابن أجروم قال حرف جاء لمعنى يعني كقولنا قد افلح قد أفلح ما شاء الله عليهم علماء نضرب بكم مثالا ما شاء الله يعني حتى يعني أنتم اكابر قد أفلح الطلاب في غرفة القرآن الكريم السلفية شفتوا أنا أضرب الأمثلة بكم يعني أن تبقى كابر يعني ضروري نضرب مثال عليكم ما؟ قد أفلح الطلاب في غرفة القرآن الكريم السلفية تمام فقد هنا جاءت لمعنى قلنا تفيد التحقيق لماذا أفاد التحقيق لأنها دخلت على الفعل الماضي تمام قد عندما تدخل على الفعل الماضي قد تفيد التحقيق وقد تفيد إيش قلنا التقريب تمام نعم وإذا دخلت على المضارع قد تفيد التقليل وقد تفيد التكثير قد يدرك المتأني بعض حاجاته وقد يكون مع المستعجل الزلل وإذ... تمام قد يدرك المتأني بعض حاجاته وقد يكون مع المستعجل الزل تمام ف... فقلنا حرف جاء لمعنى إذا قلت حرف الميم هل هذا حرف جاء لمعنى هل هذا الحرف جاء لمعنى؟ إذا قلت مين لم؟ اذا لذا المؤلف قال والحرف جاء لمعنى. ركزوا لي على هذا وحرف جاء لمعنى. تمام؟ وقلنا أيها المباركون أن الحروف تنقسم قسم إلى قسمين. حروف معاني وحروف إيش؟ مباني معاني. Wadani, urofil ma'ani, كقولنا ان in والى وعن ila, wa' تقول من سافرت من الصعيد الى ila, من ila, فحروف الخفض وحروف الجر هي حروف معاني وحروف المداني هي حروف الهجاء كم عدد حروف الهجاء أيها المباركون كم عدد حروف الهجاء عندكم في مصر كم عندكم حروف الهجاء في مصر 28 ولا 29 واحد قال لي كل شيء زيد فيه تخليها 29 لا طيب 28 تمام اذا هذه الحروف هي لا لا الحروف 28 صحيح 28 نعم <تصفيق> ما شاء الله عادل قال 50 يعني ما شاء الله دليل ان على يعني عادل يحب الفوائد يعني يحب الفوائد ما شاء الله عليه انا عادل يحب الفوائد يعني ما شاء الله فالله يبارك فيكم ويسلمكم الديان من كل سوء ما شاء الله أيوة أيوة فسل... فحروف الحروف الهجاء, حروف الهجاء هي حروف ايش هي حروف مباني ايش معنى مباني يعني بها تبني الكلمة اذا قلت سين ألف ميم حاء ايش المقصود مقصود سامح أستاذ سامح تمام اذا قلت قلت ميم صاد راء يعني مصر تمام <تصفيق> خلونا في الثورة النحوية خلونا في الثورة النحوية ما ليش يعني فسلمكم الديم سوء الحروف حروف معاني وحروف مباني حروف المباني تبلي بها الكلمة وحروف المعاني التي فيها معاني تمام مثل حروف الجر حروف القسم إلى غير ذلك من الحروف كذلك خلاصة ما أخذناه من الدروس الماضية كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة له علامات الاسم والفعل الحرف علامات الاسم اربعه الخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض وان شئت فقل وحروف القسم ولكننا نقول حروف القسم من حروف الخفض علامات الفعل اربعه السين وسوف وقد وتاء التأنيث الساكنه وقلنا علامه الحرف علامته عدميه ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل تمام هذا الذي أخذناه في الدروس الماضية خلاص الباب يعني ما مر معنا من الباب الأستاذ سامح معنا ثم قال المؤلف رحمه الله باب الإعراب باب الإعراب قال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا الإعراب هو تغيير أواخر عفوا الاعراب هو تغيير اواخر تمام الاعراب هو تغيير اواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا او تقديرا يا جماعه في بداية درسنا للنحو مثلا قولنا رأيت رايت سامحا مررت Bisami hin. Ġaqa. Sami hun. Rajdu. Sami Marartu. Bisami hin. Bisami hin. Ġaqa. Sami hun. Sami hun. Tememem. Al-he. Al-he. Al-he. Al-he. Al-he. Al-he. Tamam أليس كذلك؟ تمام؟ أنتم معي أيها المباركون يعني حرف الحاء يختلف اذا شغل النحو هو آخر الكلمات شغل النحو مهمة النحو شغل النحو هي آخر الكلمة أما البداية والوسط هي لعلم الصرف إذا قلت مثلا نصر ينصر نصرا فعل الماضي نصرا ينصر فعل المضارع ونصرا عفوا المصدر الذي يأتي الثالث في التصريف فأخذ نصرا ينصر نصرا النون والصاد تختلف النحو ما له علاقة تمام إذن الصرف يهتم بأول الكلمة ووسطها أما نهاية الكلمة فهي شغل إيش شغل النحو تمام هذا النقطة؟ تمام تمام أيها المباركون أنتم ايها الإخوة هل البرنامج سيء؟ أرى الإخوة يخرجون هل البرنامج سيء؟ البرنامج سيء Ara أن jesteśmy يدخلون ويخرجون حتى się الله يستر يعني يجره A ندرس النحو w stanie znaleźć się w stanie znaleźć się w مثلا تكون لنا غرفه الان جيد الان جيد الاصل ان نكون في البايلوكس إذا لم يوجد البايلوكس إذا لم يوجد البيلوكس. يعني ممكن نكون في غرفه يعني احتياطيه نجده حتى لا نتعطل عن الدعوه حتى لا تتعطل الدروس حتى وحتى وحتى تمام أنا هذا اقتراح وبعدين نتشاور او البالتوك أو أي إن شاء الله بعدين يرى أهل الغرفة يعني إن شاء الله نتشاور معهم ونجد حلا حتى لا تتعطل الدعوه حتى لا تتعطل الدروس سلمكم الديان كل سوء اذا قال المؤلف رحمه الله الإعراب في اللغة الإعراب أعرب عن الشيء بمعنى أفصح عنه وتقول أعرَبت عما في نفسي يعني أفصح يعني أفصحته أو أو معناه الإبانة تقول أعرَبت عما في نفسي إذا أبنته أظهرته وأفصحته أزيدكم هذا تقول الأخوة داخلون خارجون الله يستر يعني هل أتابع أو أقف هل أتابع أو أقف لا إله الله ورسول الله هل أتابع أو أقف ماذا يقول الجمهور أتابع طيب فأيها المباركون أقول من حيث اللغة العربية أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته وأفصحته تمام مثلا, مثلا حتى تفهمون الشيء اللغوي الأستاذ سامح مثلا جزاه الله خيرا دائما مثلا يقول الكلام الطيب ويرحب بي ويدعو لي يعني انا أفرح وجواتي أفرح كذلك بداخل قلبي فيأتي اليوم الذي أقول لأستاذ سامح والله يا أستاذ سامح سلمك البر ادخلك الله الجنة حفظ الله لك أبنائك سلم الله الوالدة والوالد أطل الله في عمرهم أدخله من الجنة يعني انا أبنت وأظهرت اللي كان في قلبي أبنته وأظهرته وأع... يعني هذا هو معنى الإعراب هو الافصاح والإبانة والإظهار تمام هذا من حيث اللغة العربية لكنه في الاصطلاح ايش معنى الاصطلاح اصطلاح النهات اصطلاح النهات وعندما تسمعون هذا اللفظ الاستراح الاستراح على حسب الكتاب المدرّس إذا قال علماء النحو الاستراح يعني يقصدون علماء النحو إذا قال أهل العقيدة في الاستراح يقصدون علماء العقيدة وهكذا قس على ذلك ولكن في الاستراح تغيير أواخر الكلم لا بد أن يكون هناك تغيير من ضم إلى نصب إلى خفض إلى سكون ما معنى هذا الكلام يا حج سعيد الله يهديك إيش هذا الإنجليز التي تحكي بها إذا قلت جاء سامح رأيت سامحا مررت بسامح يعني أنا أرى من الضم إلى النصب إلى الخفض إيش اللي يحصل إيش اللي يحصل يا حج سعيد الله يهديك إيش هذا ما هو السبب يعني أكيد في شيء اكيد في شيء يعني أقول التوفيق هناك عوامل هناك أسباب هناك عوامل الرفع هناك عوامل النصب هناك عوامل الجر سلمكم البر من كل سوء أيها المباركون إذا أواخر الكلم وأواخر جمع آخر أواخر جمع آخر فالإعراب إذن يتعلق بأواخر الكلم لا بأولها ولا بأوسطها الكلمات الآن حركاتها تكون في الأول والأوسط والآخر فالذي يختص به الإعراب آخر الكلمة أما أولها وأوسطها كما قلت هذا لأهل الصرف ميهم من الحين تمام هذا لأهل الصرف لا لأهل النحو تمام فقال المؤلف هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل تمام الإعلاب هو تغيير أواخر الكلم شوفوا قال لاختلاف العوامل الداخلة هنا الإجابة لاختلاف العوامل الداخل. إن شاء الله أنا معكم إن شاء الله ومنكم استفيد. سأحاول أن أفك عبارة عبارة لمؤلف سنفك أي عبارة يذكرها المؤلف سنفكها ونعمل لها عملية جراحية إن شاء الله ومعنا الأستاذ سامح ما شاء الله عليه الأستاذ سامح كيميائي سيساعدني في هذا سنشرح الكلمة كلمة ونعمل لها عملية جراحية ويساعدني الأستاذ سامح يعني ما شاء الله يعني كيميائي يساعدني في الذرات وفي السيسس وأجذوس وأسيس إن شاء الله تمام يساعد بالأكسجين والذرات إلى غير ذلك تمام إن شاء الله يعني يؤمنوا ويؤمنون هما متعلقان بالصرف لا بالنحو لا ليس هكذا لا ليس هكذا لا اذا قلنا إذا قلنا هذا شيء اخر انا قولي نصر ينصر نصرا نصر, نصر ينصر نصرا تابعي معي حركة النون والصاد نصار ينصر نصرا تغيرت النون والصاد النون هي أول الكلمة والصاد هي وسط الكلمة تمام هذا شغل النحو هذا عفوا شغل الصرف أما أواخر الكلمات في قولنا جاء سامح مررت بسامح رأيت سامحا حركة الحاء تغيرت هذا هو النحو تمام وسنبين ذلك يعني حبة في حبة سنبين ذلك إذن قال اختلاف العوامل الداخلة عليها هنا الجار المجرور ها اللام هنا حف جرس تمام اختلاف اسم مجرور فالجار المجرور متعلق قلنا الجار المجرور دائما يتعلق بشيء تمام جار ومجرور متعلق بالتغيير، الجار ومجرور هنا متعلق بالتغيير يعني تتغير باختلاف العوامل انتبه لأن تغيير أواخر الكلم قد لا يكون لاختلاف العوامل قد يكون لاختلاف لغات العرب مثلا حيث بعض العرب يقول حيث وبعض العرب يقول حيث وبعض العرب يقول حيث وأظن في القدر كفاية حتى نفسح المجال للاستاذ سامح وأجزاه الله خيرا أعطاني تقريبا نصف ساعة من وقتي أجزاه الله خيرا ومعليش إن شاء الله المرة الجاية نتابع ان شاء الله ونكمل إن شاء الله اللهم إنا نسألك الاخلاص ونعوذ بك من الرياء ونعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من السمعة Mam